يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا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 ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يرأت من أحد هل يرأت من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفهمون لقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزيز عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هم لا